برأتك لسه تضعية سلامك كل حنية كأنك وردة في إغانية كلامك حين حتى تحكيتك أحساس برأتك لسه تضعية Siostunut it Noille Easy, see the